فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولده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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَكْفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُو لَهُمْ مِنْ ذُلِّ اللَّهِ وَلِيَهُمْ وَلَا نَصِيرًا يا بكم وأنزلنا إليكم وأنزلنا إليكم نوراً بينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم.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 لِتَكْرِمِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا النَّاسِ مِنْهُمْ فِي شِيَعٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَلَا نُعَذِّبُهُ عَنْ شُرُّ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ولا تزروا أزرة أخرى إلا ربكم رجعكم فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فيه تَأْخَذُونَ هو الذي جعلكم خلقا فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ